عنده امراض في جسده هل يمنعه من الجهاد والله يا اخوان انا لاحظت ملاحظه عجيبه ان الامراض المزمنه هنا لا تشفى هناك سبحان الله كثير من الناس اعياهم الطب والدواء ايش مصدر الرجل الدائم لا يقطع تحت هنا ولا هنا يدخل افغانستان يمشي في 400 كيلو متر يشفى الرجل في داخل افغانستان هذا سعيد الجزائر قال لي في المدينة المنورة في المدينة المنورة مكتوب قال طيلة الشتاء القسم السفلي من دماغي القسم الخلفي من دماغي هذا طيلة في الشتاء كانك تفرك عليه الفتن يشدك الالم ضغل في الشتاء إلى السماويلة تقار وما كانت ستة أشهر الثلج يبقى ستة أشهر وهو قد من الثلج قال والله ما أحسست بشيء فما هو الأمراض أي شيء يجعب رقبه ما يمشي من بيتهم إلى مئتين متر هنا يمشي مئتين كيلومتر ويعيزه واحد عنده روما في الدم روما في الدم يجد في الدم يشكا في السلج والله هذا خالد, خالد, خالد الكردي في المدينة المنورة رحمه الله يا بسيط جدا ثاني سنة ما خلصوا ثاني سنة وتقطعوا من النص أصابته انتجر لهم تحت قدمي قال رجله لساكه انبعج بطنه اندلقت أمعاه جاشي الدكتور صالح ومدائي لأمه وجره يده. اليد ما كالساعتين يهدي اخوانه هذا الجريح يقول يا اخوان ما لكم انتم حزينين هي جروح بسيطة في يدي لا يجري انه رجل طارت بطن مخر ولقي الله ولا يعلم انه رجله وطارت وبطنه مرطور لا لا يجد الشهيد إلا تمثي القرن نعم هذا السؤال هو قضيه السيدات وفي وقت في منطقه النار ارجو ان في شاء الله في المرات القادمه انا بكره بكر مسافر ان شاء الله أضيع فيك حتى رمضان. أو إذا سنا عما يكف لمن يرغب بهاء إلى أقسام الأشياء. إذا في عندك جرذاء ملادش شتوي هنا معك لأن هناك البرد يعني شيء خذ لك بوت قوي مفرز من تحت مشان ما مشان الجليه. بس وخذ قلب صافي عزي مصان. ايوه كان في من هيقول لك الطريقه لايضاء الوالده بالداخلي طبعا انا وجدت يعني افضل طريقه واكثر طريقه انك تجمع المال بنفسك وتاتي بيديك وتسلمها بيدها هاي افضل طريقه حتى تتعرف على المجاهدين والأيتام والماء الجارحة واشتري تترى على منك منها وتترى بسيطة كما كان يعني في تخفيضات فإن لم يكن لم تستطع في مدير الهلال السعودي في بيشاوة من الشباب الذين يحبهم قلبه راجح في قاو صادق هذا كل درهم يصل الى يده يوصله الى داخل الجبه ونحن حريصون ان نرسله الى داخل الجبه فإنما يرسى لجنة العواثة هذه ال... لجنة العواثة السعودية هذه كل مالها مضبوط الحمد لله يصل هناك هناك لجنة مكونة من ثلاث من وزارة المالية ومؤمارة الرياض ووزارة الداخلية يشرفون على توزيعها وحوالي 60 إلى 70% منها للجهاد في أفغانستان وحوالي 30 إلى 30% منها للمهاجرين والمعصصات في بي شاء الله مخير يعني الحقيقة كل الأموال التي تدفع في هذه البلد يعني اطمئنوا أنها تصل إن شاء الله إن شاء الله صندوق البريد تبع وائلة ارسلوها لوحدي للمدير الميلاد وعنوانه بالامكان ان ترسلوه الى عنوان مجله الجهاد واذا اردت ان ترسل لك طريقان اما ان تحول بالتليكس تحويل وله رقم حساب في بيشاور آه. بيشاور, بيشاور حبيبان بلانت برانج رقم حساب واحد وخمسين تكتب هذا الموضوع وترسله في التليكس وترسل له صورة التحويل لوعي الجليدان ليشاوه حبيب بانك تانتو برانك وعي يعني حساب 51 وتخط خطين على الـ على الشيك وبتكتب في التانتوني إذا كتبت على الشيك وتضع في رسالة مسجلة وترسله على عمان وجهة او على انوالنا يا احمد السعودي الولد اخوي انت صندوق البريد نعم عنوان اداره اوراق الهلال سوف اذكريدكم صندوق البريد 388 صندوق البريد بشارع صندوق البريد 388 388 388 388 المعظم المشفقات وتكتب شاء الله على الكرم ولما الحمد الآن عند تصل الى ايجامينا كل الناس اللي في بجوة رؤساء المنظمات الاسلامية سواء كان هلا لحمد صعودي او كان عاون اسلامي او لجلة الدراما او لحيون الكونسيرن او غيرها هم امناء نعرفهم رجال اخواضي اذا رفت ان تحول بالتريف شوف ان ترسيل صورة التحويل للرجل الذي حوالته واذا قد يتلعبون بالاموال وافضل شيء ان تجمعها حتى تخرج فيها شيء واحد راشد كله هذا اعطي لفلان هذا اعطي لفلان هذا كثيرون بالامكان ان تدفع للرابط هنا مكتب للرابط نعم كذلك الدكتور عبد الناصريه ياتي كل فتره ويحمل من المال الذي بين يدي ويسلمها للمجاهدين كل التي تدفع في هذه البلد اطمئن نبي باذن الله يعني حصل الاطلاع وانا مطلعنا تصل ان شاء الله الى المهاجرين والمجاهدين الاطاف السلام لا لا لا لا لا لا لا قصة كبيرة لكن ابو دجان والله يعني كما كتبت عنه الطود الذي غاب عجيب يعني من حفظة الكرآن متبع للسنة كان وادي واديا طوله سبعين كيلو متر ولا واحد لم يترك واحدا معه حر ليؤتني كل الوادي لم يلقى فيه عزوعة لم يترك واحد ما يدخن لم يترك واحد يستعمل يشم نسوار نظف المنطقه كلها والله تدخل عليه تدخل على, على الاغاني تسال عن الجدوان او الجدوان يقول لك قبل كل شيء نسواني دخاني يعني ايه ما في دخان ما في مجوار. ها راسا بكل... يقول لك الاغاني يهابونه ما احبها يمسك الاغاني حليفه لحن كل تعال اجمع يجمعوني دعاء دعاء دعا. الله انبت نبات المبارك الليلة. الى اخره امين امين ويمسح خلاص اذا دعاء عند الابغاني معناته مش عقول يحلك لحده بعدها دخان يمسك فتشه ويسا تنضيف صندوق دخان يمسكه دعاء دعاء دعا. اجمع فيدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الله ماذي يا لما عافيه اللهم خلاص معنا ذلك عاد مش معقول يرجع لدخان ما شاء الله يعني كان دعاء كان محبوبا ربنا يلحقنا بهم بالصالحين الصالحين نرجو الله ان يلحقنا بهم الصالحين لا يعني ما عندهم في علمه لا يستفيد في علمه اللي هو الهندسه يستفيد من عمله يستفيد من قرانه يستفيد من فقهه يستفيد من انه عربي يريدان ايش فقط الوالدين والوالدان ليس, ليس لهم حق الاستئذان الا اذا كان وحيد ابويه والله واحد لاحق ابنه والعجيب يا ريت الحكوم على بانكوك ولا على هذا ما ريت احد يلحقهم لا على بانكوك رجعوا مع أن الموت هناك اضعاف اضعاف بل عشرات الاضعاف الذين يستجدون كل استشهد من هذا البلد خمسة عشر جزاهم الله خيرا اكثر بلد استشهد من هذه البلد جزاهم الله خيرا وأكثر بلد قدمت هذا البلد ما له رجال من الحقيقه من منهم عشر من اعشار ما يموت في اماكن النار. فواحد جاهز قال لي قلت له لك ماله قال والله مدرسة جامعة إلى ذلك أنا بحب الجهاد وبحب جواهد بص المدرسة يعني المهم وخات المدرسة تهرب فقلت له أنا أعطي بالرجاع بفرده حرام علي أقول يرجع بس هو بس سؤال كم ولدي لك قال سبع قلت له حرام تقدم واحد لرب العالمين أعطاك سبعه بتبخل عليه بواحد قال والله, والله لو عندي مية ما عطيت واحد هذا يستاذب. يستاذب يستاذب يقول الله <تصفيق> سُجد في المعركة هذا في باكتيا مع الكماندوز الروسي. يوم عيد يوم عيد نعم. عجيب الله. هو صغير لكن كبير في نفسه هو كان يدرس في كلية الهندسة وصل سنة ثالثة أو سنة رابعة. وصغير يعني احنا ظننا ان الروح واحد من هالكماندوز حط على ظهره ومشى. نعم واذا به قد استشهدها وجدناه بعد شهر كما قلت بعد شهر ويوم وجدناه يتثنى كنايه اسم سيد هو سيد مرسي سيد مرسل والله قصه عجيبة امه عمياء ليس له الا اخوات عند امه مدين فإن قتد رسالة لأخي ابن ويل دين في مكة بحوالي 1000 ريال أو 2000 ريال تأخذونها وترسلونها إلى أمي وشباب يعني خرجوا عن إنسانيته طاروا في الهواء و... راى بعض الحاضرين ويقول أنه رأى بعض رجوعه في السويد الماضي من أفغال الثاني لأنه جالت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد صداد ودخل عليه أحد الرجال التأذيب في الرجوع إلى بلده فرأى الربط في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثابت فيقول الرجل فاستأذت منه تردع عليه فأبا وهو غاضب. سمعتم شاب كان عندنا في الصيف هذا معذكر فضع معذكر الرب فيه الشباب نعلمهم يعني قيام الاثنين والخميس قيام الليل بنعلمهم على السلاح والتكتير كيف بدون يواجه روسيا بنعلمهم كيف عادات الشعب العرضاني. ها المذهب الحنفي بلاش لا نعارضهم في مذهبهم حتى لا تنفر قلوبهم منا لأن الأفغان عمره ما رأمنيون فالآلت تدخل والله جبهاء لأن الأهل الصفة الأولى من أبناء الدعوة من الذين فجر الجهاد العلماء كلهم استوشدوا الجيل الثاني فت عينيه أفغان الثاني بارك غارط في بحر من الدماء لا أدلاء لا مزجد لا مدرسة فهو لا يحمل على الإسلام إلا تلك الصور الذي حملها وهو صغير وأنا جالت تدخل لا لتجدهم يصلون لكن تسألهم لماذا لا تصلون جماعة؟ لا يصلون جماعة لماذا؟ خلوا لا يوجد واحد منا يعرف امام يموت الميت لا يوجد واحد يصلي عليه الجنازة لا يأتون بواحد من جبه ثانية حتى يصلي عليه الجنازة اليس حراما علينا وما نسد الفغور هنا؟ اي فغور هاي اللي بنسدها؟ فغور الكبسات المناسب؟ اي فغور؟ اي فغور؟ فهذا المعسكر معلمهم فيه انه انتبهوا يا اخوان خذوا اولئا الاخوان لا يعنون الا المدى بالحنشة ما رأوا في حياة واحد بكل هيك في الصلاة ما اذا رأوا الوحيد بكل صرب الاجب والمهم يتركوا هذا قليلا سنة لكنها تحارب مع فرض الجهاد الجمع بين الجهاد وبين هذه السنة لا يمكن فإما نترك السنة أو نترك الجهاد. ترك المستحبات لمعارض راجح كما يقول ابن تيمية أفضل وأحسن بل الواجب احيانا لأن هذا ينفر القلوب يقول ابن تيمية روحدة القلوب أهم من هذه المستحبات أهم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ترك هدم الكعبة وتركها ناقصه وقال يا م... يعاش لولا ان قومك حديث عهد بجاهنية لهدمت الكعبة وعبتها الى اسس اسماعيل واجعلت لها بابين بابا ان يدخل الناس منه وباب ان اخرج الناس منه وضوب البخاري هذا كلام ابن تيمية وضوب البخاري بابا باب ترك الامام للافضل المختار حتى لا تنفر القلوب ثم يقول ابن تيمية ألم تعلم ان الامام احمد قد امر قد جرح الذي يدور المدينة ان يجهر بالبسملة لان اهلها كانوا يجهرون بالبسملة فالمهم اقول لهم هذا هو اذا اختلفت معهم كل ما بنتميه بيننا وبينك تعالوا الفتاوى ارجع لقرحه فلانيه في الفتاوى ما المخلص الا من شبه متحمس متحمس منتفع الى الله عز وجل يقول لك كيف فأترك السنه لا تحضر نقله في دماغيه الخالق ما مع افغاني في حياتي واحد يحط ايديه هيك والله ولا واحد يقول له ولا واحد يجهل يعمل فيه بيه. والإدحان صوت أمريكا وبريطانيا تحذرهم للعرب قلنا نتبه العرب, العرب وهابية جاءوا لازمونا بيت مذهبة الوهابية فعرف يكرهون رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فهو براكت لما شوف كل واحد يقول هيك حاطط قدوه هاي ويقول اهانين يقول اهانين جديد ما بصدق يصدق ما والله مرة أمات أماتني كتيبة 300 واحد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 قال يا أستاذ يا شيخ عبد الله يا أستاذ انت لا تستقر بالله أستغرب علينا حدثة الإصبع احنا جماعتنا واحد يصنب جنب أحد صار حدثة الإصبع وشف هذا أجل مثل كثبعه بعدين كثبعه بعدها راح رب حدثة ما ومثته ثم أجل حدثة على كثبعه وكل بعدين ما مثل كيده وعظه الله جميل الله فجمعه في الجميرة وفجمعه العلامة وتلفزيون وإداءة تتكلم كلهم عن الإجلام وهي قول الله واحد شابنا السباب بنبق ظهره وبفتح دي عندها سدود يفرج حفل السنة جميل واحد اختلحه ما ظهره ونفرج يقول لي ما شخ واحد بهذا الشكل I'm not going خلاص ولا واحد في أحد ينعكس لا أحد ينعكس لا أحد ينعكس لا أحد ينعكس رؤية بالغيس يحبون الحنفيه ويحبون المداب الحنفية واتركوا على أحد. أحد الأطباء اسمه محمد أمار عراس شيخ المنشوخ الأبوان قالوا ليس مداب قالوا أبي شافعي لكن أم حنفية قالوا لما تروع بلادك وتسلم على أمك نعم لا أم فلنسلم على أمك لما تروح بلادك هل اسمتهم؟ صلى الله عليه على بحره لقد جيت السدح في الجامعة وين هل هل لا العربية؟ لا تلموه يا <تصفيق> تلموه فإذا هم برقب ويحبون فينا المخضين كمان تضحكون لنا ذاب ويقبلون غير قدرون ضرابي حلفا كمان ما تقبلون الا برايب الديمية. واحمد بن حنبل اذا كل دخل اسلام خلاص ولا واحد يناقش في أحد بناقش. أحد بناقش. ما ما حد يناقش لا حد يناقش راشد شكسبير كل لا لا يحبون يحبون ويحبون مذهب الحلبيه وصرتوا على احد الاطباء الدكتور محمد عمر العراق شاعر شيخ المشايخ الابواب قالوا لنا ذاك قال له أبي شافعي لكن أمي حنفي قالوا لما تروع بلادك تسلم على أمك قال <تصفيق> قالوا سلم على أمك لما تروع بلادك صلى الله عليه وسلم وعلى الله وصحبه وسلم سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اللهم امتن المؤمنين في العرض آمين. اللهم اننا نسالك الفردوس العالى اللهم اننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك آمين. اللهم احينا سعداء وامتنا شهداء احشرنا في زمره المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اصر الحق واهله واخذر الباطل واهله اللهم اصر المجاهدين في أفغانستان وفي فلسطين وفي الفلبين وفي لبنان وفي كل مكان قبل ان ننهي الدعاء اريد ان ننبه الى اختواحك ان بعض اخوانا الفلسطينيين دائما يعترضون علينا انتم تاجاتم ولا ونسيتم فلسطين لا نحن في افغانستان نعيش في افغانستان وقلوبنا في فلسطين وان شاء الله سنعيد الجهاد في فلسطين ارواحنا فوق المسجد الاقصى وهم يقولون الافغان يقولون اللهم حرم أفغانستان على ايدينا ولا تمتنا إلا في بيت المغرب وسيات دائما يقول قضيتنا الاولى في فلسطين ونرجو الله ان يعيننا. على طرد هذا العدو من بلادنا والزهاد الى بيت المقدس، وانا فلسطيني وقلبي مع في بيت المغدس لكن قاتلنا في فلسطين حتى طعن العرب ظهوره صرنا اذا اطلقنا طلق على اسرائيل يطلق العاشر طلقات على ظهورنا عند هذا الى اخوان الثان نواصل الشؤلة الجهادية التي في قلوبنا حتى لا تنطفئ ونور في القتال الذي ينينه صدورنا وهيوا أنفسنا وندربها حتى يفتح الله لنا وإن شاء الله تجدوننا في بيت المقدس وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهدوا أن لا إله إلا استغفرك واتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزا الله الأخ لطف الله والأخ وسامة والأخ والإخوة والأخ والأخ الذين مهدوا وعملوا حضروا وحضروا هذه المحاضره خير الجزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حضروا وحضروا هذه المحاضرة خير الجزاء السلام عليكم الله وبركاته الرجاء على الشيخ لانه قادم ينتظر غدا ان شاء الله في صلاة الفجر وسيسافر فجزاكم الله خير لو تصدقوا على الوسط ان شاء الله بارك الله فيكم يا اخوان يلا وحين الحمد لله رص الله وسلم على رسول الله واله واله وأصحابه من السلام والله أما الآن أخينا المجاهد شيخ جرال الدين حتى الثاني أحد خالط المجاهدين الأقان يحدثنا عن ما يتعلق بالجهار والمجاهدين ونسأل الله يوفق المجاهدين بشبيله بل أخاني وغيرها لنفي سعادتهم ونصرهم على عدوهم وأن يخذها أداءت السلام أينما كانوا وأن يكفر شرهم كله جل وعلى جواب كبير وأن يفتق إخوان المجاهدين إلى الخام لنقل النقل والتأييد ويجمع كلمتهم على الحق ويبعينهم على جهاد أعدائهم ويخلفهم منهم ويعدهم إلى أبطالهم سالمين عزيزين وصفيين إنه جعلناه على كل شيء صديق. صلى الله وسلم على بيها محمد وعلى آله وصحبه سكرا لسمعت السيدة الله خير الجزاء وهذه بعض اللبايل في المجاديل أفان جاء بها بلهجة إن صدر الدعوات استجيب الحضري قام الله <رب العالمين>. صبر <تصفيق> <تصفيق> الله من <تصفيق> الله من الله من كلمة صغير وبعد كلمة هنا جزينا ل كلمة صغير هم بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نحمده سبحانه ان رفع رايه الجهاد بعد ان وضعت قرونا عديده كما نحمده سبحانه ان جعلني واياكم من المتعاطفين مع هذا الجهاد ومن المحبين للمجاهدين فان ذلك علامه الخير باذن الله تعالى ومحدثكم اليوم فضيلة اخونا الشيخ جلال الدين الحقاني وهو أحد كبار القادة في أفغانستان وهو القائد العام لمنطقة بسيا عن الحزب الإسلامي وإلى جانب جهازه فهو أحد العلماء فقد تخرج من الجامعة الحقانية قبل ما يقرب من 20 سنة والشيخ جلال عمره يقارب 47 سنة وقد فتح الله سبحانه وتعالى على يديه والحمد لله فتحاك كبيرة وهزم الله الأعداء بسببه وبسبب إخوانه المجاهدين ويحدثكم فضيلته عن الجهاد كلمة قصيرة نتيح بعدها الفرصة لبعض الأسئلة والاستفسارات التي تدور في أبهان الشباب حول الجهات في أبهان السلام الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي منى علينا بالإيمان والإسلام وتقدّل علينا ببيان شرائع والأحكام ووعد من أتاعه واتبع رذاه الصواب في الدار السلام وأوعد من عساه بالعقاب في دار الهوان والانتقام نحمده على ما أطاد علينا من الإنعام ونشكره وشكر المنعم واجب على الأنام ونشهد أن إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الصادات الأعلام أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، من يتبع من يتبع منكم عن دينه، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أزلة على المؤمنين، عزة على الكافرين. يجاه دونا في سبيل الله ولا يخافونا لو مات الله إن ذلك بفضل الله يرثيه من يشاء والله واعظ من أيها الشيوخ الكرام وأهل المسلمين أولا نعتذر اليكم باني ذكر بمستوى أن أتكلم عندكم بلسان الفصحى على الاسف ممكن أتكلم بكلمات كثيره وكثير من الاخوه لا يفهمون المرام لكن كما يقال ما لا يدرك كله لا يترك كله اتكلم فقط النبذه من احوال المجاهدين في افغانستان ولا حاجه لكم لمحافل كبيره من العلماء الكرام والشيوخ والقبراء لا تحتاجون انتم تاخذون العلم منا فخطر الامر الضروري الاهم بالذكر ان نذكر نقظه من احوال المجاهدين ببدء الجهاد وفي وقت الحاضر ايها الاخوة الكرام بدء الجهاد ما كان عند المجاهدين في كافه انحاء افغانستان من خبره العسكريه وما كانت عندهم الدعم المالي وما كان عندهم السلاح والضحايا وما كان عندهم السلوك الصحيه من الاطباء والمستشفيات والاجهزه وما كان عندهم الاعلام دقيقة الاعلام نشر الاخبار من الجرائد والصحف وما كان عندهم اماكن اتصال الارتباطات في الجنود والمعارك واحد من المعارك او التحديث قبل وبعد وكان عندهم الله سبحانه وتعالى وفي وقت المعرفه هجوم الروس او هجوم الشيعي هم ما انتظروا لجمع السلاح وحصول الخبره وحصول ألاته الاتصالات والمستشفيات والاموال او الناس يعيدونهم بتنوينهم ما انتظروا بما كان موجود عندهم توكلوا على الله الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها النبي حسبك الله ومن تبعته من المؤمنين من جميع الامور التي ضرورية الجهاد في القتال لكن لا يوجد فعلا في يدك أيضا. من الخبره من السلاح من الجنود من المال من الدواء من ألاف الانتقال من السيارات بغال خيول اترك هذا عنك ايضا لم يجد عندك حسبك الله ومن اتبعه من المؤمنين الله سبحانه وتعالى يكفي حسبك وحسب لامتك الى يوم القيامة كل من من المسلمين يقول كلمه الله لا اله الا الله محمد رسول الله ويقوم بالختال لوجهه لتكون كلمه الله هي العليا فالله سبحانه وتعالى حسبره فتوكل على الله وهذا الكلام انا اقول امامكم بينما كان عند المجاهدين من القرارات الخارجيه ومن القرارات الداخلية والخبره العسكريه والاموال والعصاد والعبود الكثير والتنظيم المنظم تنسيق ما كان هذه الأشياء هذا أنا في هذا الكلام أمامنا هذا في هذا الكلام لأن الجهاد في أفغانستان جاء بطريقة أن الدولة شيوعية وبجنبه دولة روسية كلهم. جنود المنظمة مجهوة بالعدد والعدد في مقابلة المجاهدين والمجاهدون شعب افغاني أو شعب الغريب مفاكين من كل ما يحتاج اليها في القفاة في مدت ثمانية سنوات ومدت تسع سنوات في وقت الحاضر كيف حال المجاهدين عندهم حصل بفضل الله سبحانه وتعالى خبرة العسكرية لكن ليس مثل العسكر للعالم أنتم تعرفون كثير من الزباط هم يتعلمون أمور العسكرية أمور الكتاب عشرين سنة ويخرج من الجن أو يموت وما يدخل إلى المعارك ما يستعملها السلاح والفكرة والمجهدون يدخلون الجمهة يتدربون في الجمهة ويوصل استعمال تدريبهم الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا بنا لنهدي سبلنا صدولنا وإن الله لما المحكم الله سبحانه وتعالى بدون التكييف بدون القسم هو أستقل القائلين لكن مع هذا يقول الله سبحانه وتعالى يقسم بذاته بأن هذه هؤلاء المجاهدين مؤكدا بكل سبل وصول الحق وسبل الانتصار وسبل تحرير أراضي المسلمين وسبل غلبة المسلمين على الكافرين وسبل إغلاية كلمة الله وأنا معهم في وقت الكتاب كتاب يقول. في كل وقت انا معه، أستاذهم ومعاهم في هذا الوقت حصل للمجاهدين خبرة عسكرية انا جلست مع واحد من الخبراء بامر الصواريخ وهو تكلم بان صواريخ في الدول استعملت ضد الطائرات كثيرا في المعارض لكن اكبر ما يصيب الصواريخ من الخبراء الذين جربوا عشرين سنة و عشر سنوات خمسة عشر سنة يسيبوا في المائة أربعين و ستين أكبر ما يسيبه وجربنا رأينا من المجاهدين يسيبوا أكثر ما يسيبوا ثمانين في المائة ما يسيبوا ستين في واذا يقسم واحد بالله سبحانه وتعالى ان شاء الله العزيز لا يحدث في هذا الكلام ده النسيطين بالمائه من الصواريخ تصل الى الهدف وما رميت اذ رميت ولكن الله رميت وهذا وهؤلاء المجاهدين في افغانستان القوه الوحيده في العالم علمت ان الصواريخ لا يتاثر والسلاح لا يتاثر اثر من الله سبحانه وتعالى ورمي من الله سبحانه وتعالى لهذاك لصروخ لجانب الهدف ومثارها جعلها مؤثرة من الله سبحانه وتعالى وقت الحاضر للمجاهدين من كافة العالم توجه الناس المسلمون الشعب المسلم حتى حكوماتهم توجهوا بالأموال بدون تدبير المجاهدين يوجهون لجمع الأموال الله سبحانه وتعالى سخر قلوب المؤمنين في العالم وبتسخير قلوبهم للقتال للجهاز لتكون كلمه الله هي العليا سخر اموال المسلمين وعلى الطوال سخر الادويه في العالم مع الاطباء للمجاهدين وعلى... ومثل هذا سخر الله سبحانه وتعالى جرائد العالميه واذاعات العالميه لحاجة أنا اذكره لكم أنتم تعرفون. من من أعتى هؤلاء أصحاب الجرائد والإذاعات المال ووضقوهم بنشر أخبار جهاد المجاهدين. إلا الله سبحانه وتعالى هو سخر الجرائد العالمية والإذاعات العالمية. واعطى في وقت الحاضر في أيدي المجاهدين قوة نشر الجرائد والصحف ونشر الأخبار من الإذاعات. الوقت الحاضر عند المجاهدين أربع حبة قواعد الإذاعات في دهل الغانيستان ينشر أخبار يوميا ستة ساعات ساعة واحدة باللسان الروسي لأن من بلاد روسيا توجه الخطابات إلينا بأن نحن نسمع إذاعتكم لكن لازم عليكم أن تنشر الأخبار باللسان الروسي والساعة واحدة باللسان الوسبكي لان الخطابات من جمهورية الاظباكية توجه إلينا او من جنود الاظباكي الثان في داخل افغانيكتان توجه بانتم تنشرون اخباركم من اذاعتكم باللسان الاظباكي نحن نسمع اذاعتكم والساعة واحدة بالانجليزي لان بعض الناس يتطالبون بنفس داخل افغانيكتان لان نحن لا نستطيع ان نفتح الاذاعة ونسمع اذاعتكم باللسان الارتو وفشتوه ونسمع بلسان الإنجليزي فساعة واحدة بإنجليزي وساعة واحدة بطارسي وساعة واحدة بطوشتو وهكذا تلاجم القرآن والحديث تحريض المسلمين على القتال وانتصارات المجاهدين وقصائر الأعداء واناشيد بتحريض المسلمين على القتال ينشر دائما أربع عهبات من قواعد اذاعات في أيدي المجاهدين في الداخل أبغانستان وفي وقت الحاضر ممكن إن شاء الله في أسرع وقت بفضل الله سبحانه وتعالى يوجد إذاعة حتى يسمع في جميع العالم لأن هذه الإذاعات الآن عندنا عشر كيلوات قوتها والإذاعة في وقت قريب إن شاء الله نحن نشغل بها يكون قوتها ثلاثين كيلوات فيسمع تقريبا بكافة العالم أخبار المجاهدين انتصارات وتحريز المسلمين على الكتاب في وقت الحاضر عند المجاهدين أتيب دواء وغانية القيمة وغانية القيمة الأجهزة في المستشفيات والأسفار موجودين وأنتم تعرفون في مدة مائتي سنة لا تذكرون بأن الجرحى من أفغانستان أو من باكستان ينقل للعلاج لسعودية لكن في وقت الحاضر الله سبحانه وتعالى فتح باب الرحمة على المجاهدين بسبب الله أن ينقل لبلد الإسلامي بقوة الإسلامية تحت إدارة حكومة الإسلامية يعالج عليهم ويغني المجاهدون عن انتقال المجروحين إلى بلاد أمريكا الى بلاد المانيا الى بريطانيا بمطالبات كثيرة واذا يذهبوا هناك يفسد اخلاقهم او لا يستطيع ان يعبدوا الله بطريقة جيدة م. الان الحمد لله ينقل من تسخير الله سبحانه وتعالى للمجاهدين طريقة الصحية ما كان في بد الجهاد والله العظيم في بد الجهاد انا كنت أحول الأمر مع الإخوة أن نشتري بغله واحدة وننقل بهذا البغلة الزخائر إلى رؤوس الجبال والطعام وإذا يجرح عندنا واحد ننقل به بها إلى المستشفيات والله ما كان في استطاعتنا أن نشتريه والله ما كان في استتاعتنا أن نشتري حمار واحد ونحمل كل شيء إلى رؤوس الجبال بكوافقنا ونحمل جريش عن المعركة بمساطة يوم وليل كامل أو يومين وليلتين كامل بكواففنا إلى الكاعدة إلى <تصفيق> المركز ثم ثلاثة ايام أربعة يام لا يوجد عندنا جمال بالأجرة حتى ننقل إلى المستشفى بثلاثة ايام أربعة يام والله لا يوجد عندنا حبوب المسكنة وحتى الدواء يخصل الجرح به والعصابات البسيطه ما يوجد عندنا وقت الحاضر في المراكز المستشفيات وكثير من الدواء. وكثير من الاجهزه وكثير من الاطباء الحمد لله والله ما كانت استطاعتنا في بعض الاوقات ان نجد الطعام الا طعام من ثلاثه ايام حتى لا نستطيع ان نكسر بالاسنان الا باستعمالها في الماء بعد ذلك نستطيع ان ناكل في هذا الوقت برؤوس في رؤس الجبال عام الماضي انا ذهبت الى انا هائل جبهات كثيره كان افتورنا بالنوع جيدة من التمر سيما في وقت المعارك المجاهدون لا يستطيعون طبخ طعام يأكلون التمر من يجئ بهذا التمر إلى بلاد بعيدة واجره طريق وقيمتها باشتراع غالية الله سبحانه وتعالى سخر قلوب المسلمين وأموال المسلمين وادويه المسلمين والذكات حتى في وقت ما كان عندنا البغلة واحدة في وقت حاضر انا لا استطيع انا غريب واحد جندي من جملة قادة الكبار عندهم جنود كبيرة عندي كثير من البغال والخيول ليس عندي احسائية ليس عندي احسائية من البغال والخيول حتى في وقت حاضر المجاهدون لا يتحملون تعب بانفسهم حتى يحملوا سلاح على البغال والخيول لا يمن يتطالبون بالسيارات لأن أمرها يلقون بالسرعة وسهل هم يركبون معها وينقلون سلاح بالسيارة ترك بكثير من المعارك وأماكن الخيول والبغال والحميل وبوض الأمر إلى السياره حتى أنا اشتريته ومثل كثيرون من القابة من المجهل رصاصه واحده من الرشاش بمئتي وخمسين في بهذا الوقت موادي لهذا الرشاش مواد لهذه الرصافات أربع رصافات بربية واحدة في وقت بسيط الله سبحانه وتعالى كيف هذا المجاهدين؟ كان في فكرنا إذا يشتغ المعارك ينطب عندنا هذه ذخير فمن أين نجيء بالذخير الأخرى فإذا يشتغ المعارك يكثر سلاح فإذا يصرف كثيرا يجيء كثيرا هذا مجلس ثانيه كتاب لا يجوز سلاح الله <تصفيق> حتى والله كثيرا يمك عندنا ذخائر سلاح روسيا فنتمنى بالقتال حتى ناخذ الغنائم ونشغل السلاح الروسي بغنائمه فكيف انتم تفكرون في مصانع روس يصنع هذا السلاح وينقل وينقل هذا السلاح بمشاكل كبيره في طائرات في باب السيارات من روسيا بنيه ان يدمر بها بلاد المسلمين ويقتل به مجاهدين لكن إذا يجئوا بهذه السلاح هم لا يفهمون بأن هذا السلاح لمن يكونوا على من يستعمل فيجئوا يتركون في المعركة في ميدان المعركة المجاهدون يأخذون سلاحهم يستعملون عليهم فيكون عدو لهم وحزنا سلاحهم عليه إلى وقت ترك السلاح في المعركة هم لا يفهمون نحن ومخادمين لمن نحن أعداء لمن هم أعضاء أنفسهم يخدمون للمجاهدين يجيئون بالسلاح يتركون في المعارك المجاهدين يأخذون يستعملون عليه وهم دربوا بالجنود الأفغان السلاح الروسي فالمجاهدين أخذ سلاح روسي لا يفهمون استعمالها لكن هؤلاء الجنود اندمنوا المجاهدين <تصفيق> بنفس المعارك هم علموا طريقة تركيز فزيبة الاربيجي على الاربيجي والبرود وحملها على الكاتب وتوجيها الى جانب الدبابات ووقوف مجاهد بعيد من الدبابات 50 متر و 60 متر هذا قدريث نفس المعركه نحن راينا بعيوننا نفس الدبابه المدرعه الان موجوده في ميدان المعركه مكسوره محروقه أول الضبابة نحن ضربنا بأربجي كان مصنوع في مسانع روسية وجاء هذا الأربجي لإدمار كمائن المجاهدين لكن تركوا في المعركة فنحن أخذنا وضربنا من جنودهم واستعملنا عليهم أحرقنا الضبابة بفضل الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم صبرنا وان الله لمعلمنا يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين الله سبحانه وتعالى حسبنا من امريكا من تيم من روسيا من جميع دول الدنيا يكفينا بعد ذلك الله سبحانه وتعالى اذا يكون معنا هو يستخر العباد يعلمون او لا يعلمون يستخرون الروس لا يعلم بان يذهبوا هذه القضايا الى المعركه وهم يستعملون علينا وهذه المدفعات بعض الاخوه جاءوا الينا المدفعات الكبيرة عندنا والدبابات انا شخص غريب فقير مثلكم وغريب منكم وعاجز منكم انتم تفهمون في امور كثيره مني لكن نحن اخذنا قطاعيات يضرب بمسافه 20 كيلومتر بعيد واستعملنا عليهم مدفعيه واحده كان عندنا و100 مدفعيه واكثر كان عندهم هم يطلقون علينا 100 قطاعيات ونحن نطلق عليهم قطاعيه واحده هم نقلوا هوائلتهم من مدينه الجرد الى الى وطرف المدينة وليلا ونهارا كانت المغارات وإذا يطلق سماع هذا المدفع يهرب كل واحد عن مكانه في المكتب وفي وبيته وفي بيته إلى المغارة لم أكن في أرض حتى يرك نفسي في مدفعية واحدة عند المجاهدين عندهم بمئات مدفعية لكن الله سبحانه وتعالى يكتب كلهم رق وهم يضربون كثير لكن الله سبحانه وتعالى لا يكتب قضاياهم إلا المجاهدين وإذا ينفجر لا يتأثر وقزايا المجاهدين يطلق قليلا لكن الله سبحانه وتعالى يتيب بها كثير وما رميت إذا ميت والعكم الله حرم أنا أذكر مرة ثمانية مئة صاروخ كبيرة تقريبا وزن كل صاروخ يكون ثلاثين كيلو ورن ثمانية مئة صاروخ مرة واحدة أطلق علينا للمركز في الساعة إثنى عشر من الليل وكل مجتمعين في المركز بالصولات والطعام وشير بشاي والاستراح وهم اكتشفوا عن المركز في النهار بالطائرة وصووا عشرين كاعدة على كل قاعده أربعين قذيفه وأطلقوا مرة واحدة علينا وسقطت المنطقة كل الجبال والوديان والأشجار والأحجار سوارا كالنار والنجوم يسقط عن السماء وكالنار يثير من الأرض للسماء كل الارض هاتف وكانت يدي يد مكبر ثوت وقال لواحد انت تختفي بنفسك قلت في كل مكان يسقط غذيبة وشذية لا حاجة للاختفاء. كل مكان يسقط فيه الغذيبة وشذية والاحجار كلها صارت شذائق لكن بعد ان نقدر الاطلاع استفسرت في مكبر ثوت بمائتي وخمسين شخص تقريبا ثلاثة مائة من المجاهدين والله اي واحد من المجاهدين ما اصيب بشذية حتى يخرج عن الدماغ حتى اصيب البطانيات واصيب الظروف الشاي واصيب بعض السيارات واصيب الاشجار وكثير من الاشياء حتى السلاح اصيب بعض السلاح القضايا لكن ما اصيب للمجاهدين <تصفيق> <تصفيق> الله سبحانه وتعالى اذا يحدث بيات كما انتم تعرفون تعلمون بان ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام سبحانه وتعني ses بهم لا يتأثر بهم حتى انا رأيت كثير من سياب المجاهدين مقطوعا محروقة بالرصاصات بالشظايا لكن ما تاثرت فيها بدانية. ورأيت الجرحى من المجاهدين جرحات كبيرة مقطوع رجل مقطوع رجلين مقطوع العينين مقطوع يدين احيانا مقطوع رجلين احيانا مقطوع يدين احيانا مقطوع, مقطوع, مقطوع عينين احيان المقطوع رجل مكسور رجل لا يتالم كثير ينوم ياكل يشرب حتى يعرف وقت صلاه يتم بالاشاره حتى يضحك انت تقول كيف كانه مغم عليه تعرف من تجربتك كثيرا بان طرصات العدو وشزايا العدو تسلم المجاهدين كان فيها الله في جروحهم لا يحسون الالم الشديد وأنا أخذت مجروحي الاعداء من المعارك وجئت بهم وأدخلت من المستشفى من جروح بسيطة يتألمون أو يسركون بسرخات يتألمون أرما شديدا حتى الأتباء في المستشفى احتجوا والجرحى احتجوا أن تخرجوا بهؤلاء القبصة هم لا يرقون ليل ولا نهار يصرخون بسرخات فأخرجنا من المستشفى في رامسه وأدخلناهم في مستشفى الصليب الأحمر الصليب أحمر في تشاوح المسلمون ما تركوا المستشفى الجرحى منهم من جروح بسيطة يتألمون ألماً شديداً كيف هذا نحن بالتجربة علمنا بأن تراثات المجاهدين إذا يطلق في سبيل الله فيها اسر فيها تألم كثير حتى هم لا يرقون ويمسر من جرح بسيط ويتألمون من جرح بسيط أيها الإخوة الكرام في الوقت الحاضر بالمجاهدين كثرة البغال، كثرة الخيول، كثرة السيارة كثرة السلاح ليس عند إحساية من المدفعيات من الهوى، من الاربجي، من الزخائر، من المخازن ليس عندي احتيير من المخازن وهكذا عنده كذل القابل ايها الاخوه الكرام في هذا الوقت كانت